لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما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 اِن تَبْدُو خَيْرًا او تُخْفُوهُ او تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا اِن تَبْدُو خَيْرًا او تُخْفُوهُ او تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ الله فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون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 أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَمْرَةً فَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقُولُ فَقُولُ أَرِنَا اللَّهَ جَمْرَةً فَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مُبِينا وَرَرسَعنَا فَوْقَهُ مُتَُ بِمِ سَاقم وَقُلَّ لَهُ مدُغُل الْبَابَسُجدَ وَقُلَّ لَهُم لا تَعددُ فيِي السَّبتِ وَآخَزْنَا وَأَخَزْنَا مِنْهُم سَاقَ غَالضَ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقٍ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غليظا وَررسَعْن فَونْقَم مُتَُ بِمِ سَاقم وَقُلَّ لَ مُدُغُل الْبابَسجَّدَ وَقُلَّ لَم لا تَعْدُوا في السَّبةِ وَأَخَذْنَا وَأَخَزْنَا مِنْهُم سَاقَ غَالِضَ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غُلظ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلًا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غُلز بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلًا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 وَبِنْكُصْلِهِمْ وَقَوْلمْ علىى مَرّيَمَ بُهْتَانَ نَ عظِيمَا وَبِنُْصْرِهِمْ عَلَى مَرِّييَمَ بُهْتَانَ نَعظِيمَا وَبِنْكُصْلِهِمْ وَقَوْلم عَلَى مَرّيَمَ بُهْتَان نَعَظِيمَا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 مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ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 ذَرَفَ سَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ذَرَفَ سَعَهُ اللهُ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا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 وَبِصَدِّ مَعَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ نُهُوا حَرَّ وَمَنَعْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ وَبِصَدِّ مَعَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَطَنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَطْنَهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَطْنَهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَعْتَدِنا للِكافِرينَ مِنهُ ذاابًا أَلِمَا لكن الراسِقُونَ فِي الععِلْمِ مِنم وَْمُؤمنِونَ يُؤمنِنونَ بِمَا أُنزِلَ إلَكَ وَما أُنزِلَ مِن قَضلِك وَْمُقمين الصَّلَ والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك اولئك سناتيهم عظيما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 أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا إبراهيم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 إِا أَوحَينَ إلَكَكَمَا أَوْحَينَ إِ نُح وََّ بِينَ مِنْ دَعْدِه وَأَووحَينَ إِ إذرهِيمَ وَإِسْماعيلَ وَإسْحَاقَ وَيعقُوبَ وَْأَسْبطِ وَعيزَا وَعيسَ وَأَيُوبَ وَيُونُ سهَارُونَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ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 بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا لِأَن يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لكن اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون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 الذيَّذينَ كَفَرُوا وَظَلَوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُم وَلَا لَِهْدِيَهُم طرَيق إَِّذينَ كَفَرُوا وَظَلَمُ لَم يَكُن اللَّهُ لَغْفِرَ لَهُم وَلَا لَِهْدِيَم طرَيقَ إِلَّا فَريقَ جََْن مَقدينَ فِي غَا أَبَدَا وكان ذلك على الله يسيرًا إلا طريق جهنم ما خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرًا إلا طريق جهنم ما خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرًا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 آممِنُ بِلهِ وَرسُله وَلَا تَقُُ ثَلَثَ إِتَهُ خَيرَ لكُم إِ مَ اللهَّهُ إلَهُ وَخِدَ سُدَفَانَهُ أَ يَكُونَ لَ وَلَدَ لَ مَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأررض وَكَفَامِ اللهِ وَكِلَ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 فَامِنوا بِلهِ وَرسُلِهِ وَلَا تَقولُُ ثَلااتَ إِتَهُ خَيرَ لكُمْ إِ مَ اللهَّهُ إلَهُ وَافِدَ سُبَخَانَهُ أَ يَكُونَ لَ وَلَدَ لَ مَا فيِي السمواتِ وَماَا فِي, وما في الأررض وَكَفَ بِلهِ وَكِلَ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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وان الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا فَيَوَاذِبُونَ عَذَابًا أَلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنَّ الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا فَيُعَذِّبُونَ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا فَيُعَذِّبُونَ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 وَأَنزَلَ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلَ وَأَنزَلَ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 وَإِن كَانوا إثوتَّ جَلَ وَنِسَا أَم فَلِذَّكَر مِمثلُ حَظّل الأُ سَيين يُبَيين اللَّهُ لَكُم أَ تَظِلُّ وَلَّهُ بكُلِّ شيءَي عَ يَستَفْتُونَكَ قُلِ اللههُ يُفْتكُم فِيكَل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 وَإِن كَانُوا إِثْنَتَيْنِ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ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 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم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 ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هلل لغير الله به والمنخنقه والمنغوطه والمنقوزه والمترديه والنطيحه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 فَإِن اللهَّه وَخُور الرحيِيم حُدْنِ مَ تَعَلَْفُ مُ الْمَييتَةُ وَالدَّم وَلَحمُ الْخزير وَمَااءُهِلَّ لِغَيير اللَّهِ بِهِ وَْمُنْخَانقَه وَالْمُنْ خَلِقَة وَالْمَوقُذَةُ وَْمُتََدَّةُ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَا بِحَالَنَا نُصِبَ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ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 فَإِن اللهَّه غفُور الرحيِيم حُدْنِ مَ تَعللَْكُ مُلمَيتَةُ وََّمُ وَلَحْمُ الْخزير وَماءُهَِّ لِغَيير اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْ خَنِقَ وَْمُنْ خَِقَةُ وَمَوقُذَةُ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 اليَوْومَ أكمَْلتُ لَم دينكُم وَأَتْمَممتُ عَلَيْكُمْ نِعمَتيِ وَرَضيتُ لَكمإِسلامَدينَا اليَوْمَ أَتْمَلْلتُ لَكُمْ دينَكُم وَأَتْمَممتُ عَلَْكُمْ نِعمَتيِ وَرَضيتُ لَكُم الإِسلامدينَا فَمَن اضطر فِي مَخصَة غَيْيرَ متَج فِيِّإِثمِ فَإِن اللهَّ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 فَكُونُوا مِمَّنْ أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكنوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يسألونك ماذا أحل لهم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 إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا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 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين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 لَْ تَجد مَا أَم فَتَََّمُ صَعيدًا طَعبًَا فَمْسَح فَمْسَح بوجهِكُمْ وَأَيدكُم مِن مَا يُريد اللهَّهُ لَجَعَ عَلَيكُم مِن حَجِن وَ وَك يُريد لطَهِرَكُم وَيوتَّ نعمَتَهُ عَلَيكُمْ لَعََّكُمْ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا و امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاتطهروا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 فَلَْ تَجد مَا أَم فَتَيََّمُ صَعيدًا طَيبًا فَمْسَح فَمْسَح بوجوهِكُمْ وَأَيدكُم مِنْ مَا يُريد اللهَّهُ لَجَعَ عَلَيكُم مِنْ حَرَج وَ وَك يُريد لطَههِرَكُمْ وَوتَّ نِعمَتَهُ عَلَيكُمْ لَعََّكُمْ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 وَذْكُرون عَمَتَ اللهَّهِ عَلَكُم وَمثَاقَهُ الذي وَاسَقَكُمْ بِ إِذْ قُلْلتُم سَمِعَنَا وَأَطَعنَا وَاتَّقُ اللهَّه إِ اللهَّه الله عَليمُم بِذَاتِ الصّدور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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُواهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يذقوا اذ هم قوم ان يذقوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وعذرت موهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرا عنكم لا اكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا جنات تجري من تحتها الانهار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 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرطتم الله طردا حسنا لا أكفرا عنكم لا أكفرا عنكم سيئاتكم ولا ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 وعذرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرا عنكم لا اكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فبما نقضهم إيثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية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 فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا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 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقًا فَنَسُوا حَظًّا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا فِيهِمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو وَيَعْفُ عَن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا, يبين لكم كثيرا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوهُ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 وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ويخرجهم, وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ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 وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ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 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ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 يبَينُ لَكُمْ على فَثَة مِنَ غُسُ أَ تَقولُلُ م جأَنا مِ بَشير وَلا نَذير فَقَدِ جَأَكُمْ بَشير وَنَذير واللَّهُ عَ كُل شيءَيئ قَدير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 فَقَدِ جِئْتُ أُبَشِّرُ وَنَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ إِمَامًا وَجَعَلَكُمْ لِقَوْمِهِ وَآتاكُمْ وَآتاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ إِمَامًا وَجَعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا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 يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا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 فَإ يَخُرجُ مِنهَا فَإِنَّا دَخِلون قاللَ رَجُناانِ مِنَ الَّينَ يَخَافونَ أَن عَمَ اللهَّ عَلَيهِ مَدُخُلُ عَلَيمُ الْ البَابَد فَإِذاَا دَخَلْتُموه فإنكم غالبون وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَككَّلُ إِكُمتُم مُؤمِنين وَلَ رَجُناانِ مِنَ الَّينَ يَخَافُونَ أَن عَمَ اللهَّ عَلَيْهِ مَدُخُلُ عَلَيمُ الْ البَابَد فَإِذاَا دَخَلْتُمُوه فَإَِّكُمْ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قال الرجلان من الذين يخافون ان علم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فانكم غالبون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 فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها اَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَائِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي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 قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك وَلَئِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَذَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّك ل إِ ما ييتَقَّل اللهَّهُ مِنَ المَُّقين لإِن بَسََّّ إلَّ يَدَكَ للتقتُلَنِي مَا أَنَ بباسِطدِيَ إلَكَ لأَقُتُلَك إ أَخَافُ الله رَحب العالممين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 تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فدَعَتْ اللَّهُ غُرَابَيْنِ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ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 ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى ذَنِيئِ السَّرَايَا أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا اننه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما فكانما قتل الناس جميعا فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيهِ رَا سُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى ذَنِيِّ السَّرَايَ قَتَلَ نَفْسًا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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيهِ رَا ثُمَّ إِنَّكَ ثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذلك فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا وبتهوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا, وابتغوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَسْتَذُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُنْقَبُ بِهِ مِنْهُمْ ولهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمَنَ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تَنقُبُ بِهِ مِنْهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامه ما تنقل بهم منهم ولهم, ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من الناس نار و ما هم بخارجين منها و ما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون ان يخرجوا من النار و هم بخارجين منها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 والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا نكالا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا نكالا نَكَلَ مِنَ اللَّهِ وَلَّهُ عزيِيزٌ حَكِيم وَالسَّارِقُ والالسَّارِقَةُ فَقَقَع أَدِيَومَا جَزَ أَن بِمَا كَسَبَ نَكَلَ نَكَلَ مِنَ اللَّهِ وَلَّهُ عزيِيزٌ حَكِيم فمَا تَذَ مِنْ بعْدِظُ الْمِي وَأَصْلَحَ فَإِن اللَّ يتُوبُ عَلَم إِ اللهَّه وَفُور الرخِيم فمَا تَذَ مِنْ بَعْدِظُ الْمِي وَأَصْلَخَ فَإِن اللَّه يتُوبُ عَلَم فمَن تَابَ مِن بعْدِظُ الْم وَأَصْلَحَ فَإِن اللهَّه يتُوبُ عَلَ إِن اللهَّه وَفُور الرحِيم أَلَم تَعلَم أَ اللََّ لَهُ مُكُ السَّماواتِ وَالْأَوْض وَعذِب مََّ شَاء هُوَ الَّذِي يُمِنُّ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْذِبُ هُوَ الَّذِي يُمِيتُ مَن يَشَاءُ وَيُحْيِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَذِبَ مَن يَشَاءُ هُوَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْكَ شَاءَ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الذين قالوا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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ مُكَذِّبُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ مُكَاثِرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ مُسْتَهْزِئُونَ لِلسُّحَّ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 فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يَحْكُمُ بِأَنَّ النَّبِيِّينَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيِّينَ وَالرَّبَّانِيِّينَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ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 وَكَتَبَنَا عَلَيهِم فِيهَا أَ نَفْسَ بَِّفْسِ وَالعَْينَ بِالْعَينِ وَالْأَمفَ بِالْأَماف وَْأَمفَ بِالْأَم فِي وَالْأُذُونَ بِالْأُذُون والالسَِّ بِالسِِّ وَالجُروحَطِصَاص فمَنْ تَصَدَّقَ ب فَهُو كَفَّارَةُ الله وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فأولئك, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَمْ فَ بِالْأَم فِي وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسَِّ بِالسِِّ وَالجُروحَ قِصَاص فمَن تَصَدَّقَ بِ فَهُو كَفَّرَة الله وَمَلَمْ يَحكُم بِمَا أَزَلَى اللهَّهُ فَأُولائِك فَأُلائِتَمُ مُظَّالِمُون وَكَتَبَنَا عَلَيهِم فِيهَا أَ نَفْسَ بِ نَّفْسِ وَالعَينَ بِالعَيْنِ وَْأَمفَ بِالأَماف وَالْأَمفَ بِالأَم ف وَالْأُذُونَ بِالْأُذُونِ والالسَِّ بِالسِِّ وَالجُروحَاقِصَاص فمَن تَصَدَّقَ به فَهُو كَفَّارَةُ الَّ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 مصَدِّ قَلِّ مَا فَْنَ يدَيْهِ مِن التورَاه وَآتَنهُ الإِنجِلَ فِيهِه دَنُوا وَمُصَدِّ قَلّ مَا فَْنَ يَدَ وَمصَدِّ قَلّمَا ذَْنَ يدَيْهِ مِنَ التَّْورَاتِ وَهُدَمُ وَمَوعِضَةَ للِمُتَّقِي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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما مِنَ من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أم وَ تَخِدَتَ وَلَ لَبلِلوكُمْ وَلك لَبلِلُ وَكُم في مَاأَتَكُمْ فَسْتَبقُ الخرَات إى اللهَّهِ مَ رجعكُم جَمًا فَيُونَبِّعُكُم بِمَاكُ تُم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وَلَا تتبع أهواءهم عما جاءك مِنَ الحق لِكُلّ جَعََّ مِنكُمْ شِرعتَ وَمِنْه جك وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَعللَكُم أَُّتَ وَاحِدَتَ وَلَ لَبِلُوَكُمْ وَلكِ لَبلِلُ وَكُم فيِي مَا إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحُكْمٌ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَو شَ اللهَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَُّتَ وَخِدَتَ وَلَ لبِلُوَكُمْ وَ لِيَبِلُوكُمْ فِي مَا آتَكُمْ فَسْتَبِقُ الخَراط إِلَى اللهَّهِ مَّجِعًاْكُمْ جَمًا فَيُونَبُِّكُمْ بِمكُم تُم فِيهِ تَخْتَلِفُون وَأَنحكمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَاحْذَرهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم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 ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون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 سَيُصْبِحُونَ عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاءٌ ۖ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ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 الذين على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم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 الذين على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم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 ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب, فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله, فإن حزب الله هم الغالبون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 إلا إِن لَّا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِن لَّأَكْثَرُكُمْ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ من لعنه الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟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 مَل عَنَوا اللهَّهُ وَغَضب عَلَيْهِ وَجَعللَ منِنْهُم القَِدَةَ وَالْخنازير وَابَدَ الطَّغوط أُلائِكَ شَغُْم م كََ وَأَضَلعَسَ وَِ السَّبيل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 لابئس ما كانوا يعملون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لابئس يعملون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لابئس ما يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون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 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُؤَاخِذُهُ إِلَّا بِمَا يَشَاءُ لَهُنَّ مِنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْ قَدُونَ رَ للِلْحَرُ بِأَطُ فَأَهَى اللهَّ وَيَسَعَ فِيأَررض فَسَادَ وَلَّهُ لَا يُحبُّمُفسِِدينِين وَقَالَةِ اليَهود يَدُ اللَّهِ مَغْنُول غَُّتْ أَدِيهِم وَلُعنوا بِمَا قالوا بَلَغَ هُم مَسْطُوتَيْن يَنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيرٌ مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ضَيَاناً وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 ولا ادخلنهم جنات النعيم ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات النعيم ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم ولا ادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا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 لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصد وكثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول بل يغما انزل اليك من ربك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 وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 فلا تاس على القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم, وما أنزل إليكم من ربكم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 كُمَا جَأَهُمْ رَسُول بِمَا ل تَمْو أَمفُسُم فَر قَن كَذَّبوا فَرقَن كَذذَّبُ وَفَر قَيَ قُتُلُون لََدَ خَذْناَ مِثَا قَبَنِي إسْرَلَ وَأَمسَلَّ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقٌ كَذَّبُوا فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ ضَلَّ ثُمَّ ضَلَّ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ ثَمَعُمٌ وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ ضَلَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ ضَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ عَمُو وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَحَسِبُوا أَنَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُو وَصَمُّوا ثُمَّ ضَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَبَضَّأَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُو وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارَ لَقَدْ انكفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ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 وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ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 فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَالَمَسِيحُ ما بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسل وأمه صديقة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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يؤفكون ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام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 قوم ليا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قدلوا واضلوا كثيرا وضلو وضلو عن سواء السبيل قُلَا أَهْلَ الكِتابابِ لَا تَغْلُوا فيِيدينكُمْ غَيرَ الحَقِّ وَلَا تتَّبع وَلَا تَتَّبِعوا أَهوى أَقَوْ قد مِن قَدبَللُ مِنْ قَضل وَأَضَلُّ كَكثيرَ وَضَلُّ وَضَلُّ عَنْ سَوَ السَّبيل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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لِسَانِ داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعن الذين كفروا من على لسان داود وعيسى بن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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا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 وَفِي عَذَابِهِمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ مَوَلِيًّا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون